وَاتَّمِلُوا أَن قَالَنكُم إِلَى مَرْدِدٍ لَمْ تَكُونُوا بَارِذِي إِلَّا بِشِرْقِ الْأُمُفُس ம ஜீன وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْ ولو شاء لهذاكم أيضا هو الذي أنه